مَا لَكُم كََتَحشكُمُ هفَلَا تَذَكَّرُود أَمْ لَكُمْ سُ القانُب مُبد فَأتُ بكِتابكُمْ إن كُتُم صَادق وَجَعَدوا بَيْنَهُ وَبَينَ الجَّةِ نَسَبَاء وَلا قَد عَالِمَتِجَّةُ إِهُم لَمُحبَرُود سُبَحانَ اللهَِّ عََّا يَصفُود فَِّا عبَادَ اللَّ المُخلصد فَإَِّكُم وَمَا تَبُودود مَا أَن antum alayhi bifatin illa man huwa salil jahim wama minna illa lahu maqamun ma'lum wa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 فسوف يعمود وَلا قد سَبَقَت كلَلمَةُ نَ لعبَادِن المُرسَد إِهُ لَهُ المَوسُود وَإَِّجُ دَنَا لَهُ الغَالِبُ ح وَأَدَ صِدهُم فَسَو فَُدَ صِرودهَفَ بِذَابِنَا يَتَعجِود فإذَا نَزَل بِسَاحَتِهِم فَسَأَصَداحُِمُ ذَريد وَتَوَّ عَنهُم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين